ب علاقتنا د خ ص ت بعد مُو م ل ن ب حبائق قلبي اي من ل ط ك على ع قلبي طفلت البغ ل ق ت ا بعد خلصت بعد مو مالنبقى حباب اي من قلبي طلاتك وعلى قلبي, بعد بعد قلبي, قلبي قفلت الباب من ايدك كلشي صار 「ありがとうございました」 誘拐ってな بعد قربه بعد ما تسوى ابقى ه و ا علمودك عفت كل شي الخاطر نفسي راح انساك على نفسي ل ق ص ر واني داري تك اقول العين خليت نام حبك حبك مايسهرني شفت وياك انا ي ا م خ ذ ت كل حيله تعبتني علاقتنا بعد خلصت بعد مو مال نبقى تعب تحجي لك واشكي تعب تقبل لك اعذار اقل الناس يوفيلي لكن بصدق غ د ا كل م ر ة تغلط وانا ع د ي شاسو الفاني شحجيلك بعد ماريت ماريت ماريت تبقى وياي لال ا م ر ة ت س م ح ل ي كافي و ي ا ك حدنا بعد ماريت ر ج ا ل ي علاقتنا بعد خلصت بعد مو مال نبقى ح ب ا ب اي من قلبي طلعتك ع ل ى قلبي قفلت الباب